يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكونوا اولياء تكون اليهم بالموده وقل كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون رسولا يُخْرِجُونَ الرُّسُلَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَجْهِ رَبِّكُمْ أَمْرُ ضَاعَةٍ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 قثوكم يكونوا لكم أعداء ويبيسون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وود لو تكفرن لن تدفعكم أرواحكم ولا أولادكم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 تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدابينا وبينكم العداوة والضضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لآبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكل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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنيُّ الْحَميدُ عَسَى اللَّهُ أَن يَدْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ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 هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحلوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن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 وره وَلَا تُمْسِكُ بِعِصَابِ الْكَاوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَفْقُدُونَ وَاللَّيْسَ أَلُوا مَا أَفْقُدُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الااخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور